وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءِ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ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 وَخَالَ قَجََّ مِن مارِدٍ مِ من فَبِأَأَنا إرَبكُ م تُكَذذِبَ رَبُّ الْ المَشْنِ قَْنِ وَورَبُّ المَعِْبَين فَبِأَ رَبكُ ما تكذّب م رجل البَحرين تقان بَهَُا بَرزَخُ الن ي بغان فَبأَ آلَ إ رَبّك ما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 يُْرسَن وَلَْكُ مَا شوَظُم مِن النارِ وَأَنْحَاسُ فَلَمْ تَصر فَبِأَ آلَ إَبّكُ م تُكَذذبَ فَإذَا شَقَّّةِ السَّمَ فَكَانَت وَقْدَتَ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 يورَفُ الْ المُجرِْمونَ بِسمَاهُم فَيُؤخَذُ بَِّ وَاصِي وَالْأَقَدَان فَبِأَ آلَائِ رَبِّكُم تُكَذذِبَ هَذ جَهًاَّ مَُّكْنِيكَذذِبُ بِهَا المُجلمونون يَقُوفُونَ بَينَهَا وَبَينَ حَنيِي مِ آ فَبِأَ آلَاءِ رَبّكُ ماَا تُكَذِّبَ وَلِمَنْ خَافَمَقامامَ رَبّ جََّكَ فَبِأَ آلَاءِ رَبّكُ ماَا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 وكل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها مِنْ استبرق وجن الجنتين فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يقم مثلهن انس كن قبلهن ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأن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 إِرَبِّكُمَا مَا تَكْذِبَانِ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ فَبِأَيِّ آلاء يَا رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ لَمْ يَقُمْ مِثْلُهُ النَّاسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا